أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم اني ملك إِلَّا إن اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير أفلا